وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَزَّلُ ۚ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هو رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْعَظِيمَ رَسَمُوا دَفَنا ادْقُوا فطُولَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُكْتَفِكَ كَفَاهُ سَغَشَّاهَا مَغَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءَ يَا رَبِّ كَذَٰلِكَ مَا نَرَى هَٰذَا نَذِيرٌ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 وَإِذَا رَأَى آيَةً يُعْرِضُ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِلٌّ وَلَقَدْ جَاءَ مِنْ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ فِكْرَةٌ بَالِغَةٌ سَمَاوَاتِي Bertolaklah dari mereka, dan janganlah